لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاءا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين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 تخلقونه أم نحن الخالقون نحن نَحْنُ درنا بينكم الموت وما نحن بمبسوقين على أن نبدل أمثالكم ونُشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمت من نشأة الأولا فلو لا تذكرون أثر أيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون İnnâ lâmûzramûn, bellempnû mahrumûn. Aferaîtum al-maâ al-lâzi teshrâbûn. Aan tum anzeltumûhû min al-muznî, âm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 وأنتم حينئذ توضون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين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 كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وَتَصْلِيَةُ جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم